وَجَعَلَ اللَّهُنَّ أِيمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُقَنَ آتِيَ لَهُ حُكْمَهُ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوب فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 فتهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسصرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين